سوره المائدة سوره المائده الدخول في الإسلام يعني عقد الميثاق مع الله تعالى للحفاظ على الأصول الثلاثه لدين الإسلام وهي التوحيد والاتباع والتزكيه فيجب الالتزام به لذا استهلت سوره المائده بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وسوف يحاسب العبد يوم القيامة على هذا الميثاق الالهي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم وبهذا الحدث ختمت الصوره وهذا مقصد سوره المائده وهو الوفاء بالميثاق الالهي إذا كانت المواثيق تعقد مع ملوك الدنيا لجني بعض المصالح فإن ثمره الميثاق مع ملوك الملوك تحقق اعظم المصالح واتم النعم هذه المصالح هي الحفاظ على الدين والنفس وتشمل البدن والروح والأرض والعقل والمال وتالف الامه فمن جعل نصب عينيه الالتزام بهذا الميثاق العظيم القائم على تعظيم الله تعالى وتعظيم دينه وشعائره وحرماته لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام تكفل الله تعالى له بإكمال دينه واتمام النعم عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فهذه اعظم المصالح المترتبة على الميثاق الالهي وهي الحفاظ على الدين اما دور الميثاق الالهي في الحفاظ على النفس والذي تشمل البدن والروح فله عده صور منها على سبيل المثال تطهير مطعمه واطابته وذلك بإباحه جميع المطعومات الطيبه وتحريم المطعومات التي تفسد بدنه وتفسد اخلاقه مع الله تعالى ومع الخلق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلل لغير الله به الايه ومن الحفاظ على النفس تطهير اصله الذي يتحقق بتطهير المنكح واطابته إما بنكاح المحصنات المؤمنات أو نكاح المحصنات الكتابيات وهذا يندرج كذلك في مصلحة الحفاظ على الأرض، ويتبع ذلك تطهير الروح من الاحداث الصغرى المتعلقة بمقدمات الجماع وغيره بالوضوء لا سيما ساعه الاتصال مع الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وتطهروا من الاحداث الكبرى كالجنابه والجماع وغيرها بالاغتسال وان كنتم جنبا فتطهروا لتكتمل طهاره النفس وتتم النعمه فالنعمه قرينه الالتزام بالميثاق الالهي فكلما التزمتم بالميثاق الالهي حفظ الله لكم النعمه تامه وحفظ لكم انفسكم من جميع الجوانب واعلى صور حفظ النفس حفظها من القتل اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم انيب سطب إليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم إن هذه المنح الالهيه من اباحه جميع المطعومات إلا النذر القليل من المحرمات إضافة إلى اباحه النكاح الطاهر من المحصنات المؤمنات ومحصنات اهل الكتاب هي منحه الهيه إكراما عقد الميثاق الله تعالى كما تجري الكرائم والمنح للمعقود معهم في الاحتفالات العظمى عند توقيع العقود الكبرى لا سيما عقود الملوك إن الميثاق الإلهي يتضمن مواد تفعل العمل بالأصول الثلاثه وترسخها في قلوب المؤمنين بها فما هي مواد الميثاق الإلهي ان مواد الميثاق الالهي المطلوب هي مواد الميثاق الذي اخذه الله تعالى على بني إسرائيل والذي ماله الحفاظ على الضروريات الست لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعזרتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم فاحذروا نقض فبنقضه تحل لعنة الله وتقسو القلوب وتشتعل حينئذٍ العداوة والبغضاء بينكم فاغرينا بينهم العدا وتولى البغضاء الى يوم القيامه لتقضي على جميع المصالح من ذهاب الدين وازهاق النفوس وفساد الابدان والارواح وانتهاك الاعراض وضياع الاموال وذهاب العقول وتمزق الامه وتفصيل الميثاق ما يلي اما فيما يتعلق بالايمان بالرسل امنتم برسلي فهو الايمان بهم جميعا وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالنور من عند الله تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم فكونوا وسطا في تعاملكم معه بلا غلو ولا تفريط فإياكم والغلو فيه كما غلت النصارى في رسولهم فقالوا إن الله هو المسيح بن مريم وإياكم والتفريط فيه بتكذيبه زاعمين أنه ما جاءنا من بشير ولا نذير أو خذلانه كما خذل بني إسرائيل موسى فقال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون أو السعي في قتله حسد كما قتل أحد ابني آدم أخاه فاصبح من الخاسرين فهذا فساد في الأرض يستحق صاحبه ان يعاقب عليه بحد الحرابه والا استشرى القتل في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض وفي ذلك حفظ للنفس ومن بنود الميثاق الالهي ايتاء الزكاه واتيتوا الزكاه فبالزكاه والتقرب الى الله تعالى والتوسل إليه ببذل المال والمجاهدة في ذلك وبتاغو إليه الوسيله يحفظ الله تعالى لكم اموالكم شرعا وقدراً إن مما شرعه الله تعالى لحفظ الاموال المعاقبه بحد الحرابة لقاطع الطريق الذي ينصب اموال الناس وقطع يد السارق والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما بلا محاباه للاشراف في إقامة هذه الحدود ولا تحريف النصوص الشرعيه لاجلهم يحرفون الكلمه من بعد مواضعها لاسيما مع سراقه المال أكال السحت وهذه بعض صور حفظ المال وهو أحد المصالح المترتبه على الميثاق الالهي ومن بنود الميثاق الالهي دا عزيز الرسول وعزرتموهم وهو مؤازرته وطاعته وتحكيم شريعته ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بلا تحريف ولا تبديل ولا اتباع للهوى فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ليحفظ لكم دينكم ويشمل تحكيم شريعته اقامه الحدود والقصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين فتحفظ حين اذن النفوس والاموال ومن تعذيره موالات من والاه ومعاداه من عاداه وهي قاعده الولاء والبراء ومن ذلك التبرؤ من اليهود والنصارى وعدم اتخاذهم اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء واتبرؤوا ممن اتخذ دين الإسلام هزوا ولعبا لا سيما اهل الكتاب الذين ما من مفسده وخسيسه الا وتحلوا بها فباءوا بلعنه الله وغضبه ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت فمن والى اليهود والنصارى وتشبه بهم وسار على نهجهم فلم يحكم بالشريعه الالهيه وحكم بالقوانين الوضعيه فقد خالف الميثاق الالهي اذ لم يعذر الرسول صلى الله عليه وسلم وباء بغضب من الله تعالى بينما من عذره فاقام الشريعه الإلهية، كفر الله عنه سيئاته وادخله جنات النعيم واكل من فوقه ومن تحت رجليه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا ممن فوقهم ومن تحت ارجلهم ومن تمام الولاء والبراء تحذير المؤمنين منهم وبيان احوالهم فلا تخشوا حين اذنت سطوتهم وزياده طغيانهم والله يعصمكم من الناس فعلى قدر ايمان العبد بالله تعالى ويقينه به والتزامه بشريعته يحفظه الله تعالى منهم ويحفظ مصالحه ويؤمنه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن اعظم بنود الميثاق بذل القلوب والنفوس والاموال لله تعالى وفي اطاعه رسله واقراضه اياها بدلا من بذلها مجاراة للهوى لا سيما في الحب والبغض وحب النفس وهذا أفضل انواع القروض الالهيه واقرضتم الله قرضا حسنا بان يقرض المرء ربه اعز ما يملك ولا يجاري فيها هوا لقد وقع أهل الكتاب في طرفينقيض فبسبب الهوى كذب اليهود بالانبياء وسعوا في قتلهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون بينما الهوى جعل النصارى يؤلهون رسول الله عيسى عليه السلام لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه فهذا نقض للميثاق الالهي ومن مدارات الهوى الوقوع في المعاصي والتحيل على الاحكام الشرعيه وغض الطرف عن المنكرات وعدم التناصح وموالاه الكفار لتحصيل مصالح خاصه توافق الهوى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ومن مجارات الهوى رؤية النفس والعجب الذي يصاحبه إزراء بالآخرين وهو مرض الكبر الذي تميز به اليهود والمشركون فاشتدت قلوبهم قسوة لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ومن مجاراتهم للهوى الغلو والتفريط في الأطعمة فغلو في تحريم بعض الطيبات بينما فرطوا في اطعمه أخرى وتعدوا في استباحه المحرمات وتحايلوا عليها لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا واعلموا أنه إذا أحرم أحدكم على نفسه شيئا من الطيبات بيمينه يمكنه أن يكفر عن يمينه ويحلف ولكن لا يغلو فيحرمه قربة إلى الله تعالى فإن هذا من مجارات الهوى وهو يخالف احد بنود الميثاق الالهي واعلموا بأن الله تعالى اذا حرم المطعومات إنما يحرمها لغايه عظمى ومصالح كبرى لا يحرمها بلا مصلحة كحالكم اتباعا للهوى فمن هذه المصالح العظمى الحفاظ على العقل من زواله ومن اغتيال الشياطين له كتحريم الخمر ومنها الحفاظ على المال كتحريم الطعام والانعام المستفاده من الميسر ومن الحفاظ على تالف الأمة واجتماعها كتحريم الخمر والميسر الذين يسببان المعادات والتباغض بين أبنائها إنما يريد الشيطان وان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ومن المصالح الكبرى المترتبة على تحريم بعض المطعومات الحفاظ على الدين فيحرم منها ما كان فيه إفساد للقلب فصدّه عن ذكر الله وعن الصلاه كتحريم الخمر والميسر وما كان في تناولها تعظيم للشرك كالمذبوحه على الانصاب أو المستقسمه بالازلام إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فجت نبوه ومنها ما يحرم التعرض لها او عليها تعظيما لله ولشعائره كصيد المحرم او المهداة الى الكعبه البيت الحرام أو المشعرة لله تعالى والمقلدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهديه والقلائد فجميعها في حق المعتدي طعام خبيث بينما سائر المطغومات غير المذكورة في السورة مباحه فلا تتنطع وتتكلف السؤال عنها فتكون سببا في تحريمها عفا الله عنها والله غفور حليم اما البحيره والسائبه والوصيله والحام الموقفة على الالهه فهذه لا حرمه لها فيجوز نحرها واكلها ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب بل تحريم اكلها وتحريم التعرض لها مفسد لدين العبد ونقض للميثاق الالهي إن مجموع البنود المذكوره سابقا هو ميثاق الله تعالى فتمسكوا به ودعوا الناس إليه حينئذ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واجلوه وصيتكم لابنائكم وذويكم ووثقوا هذه الوصية بالاشهاد عليها فاذا كان المحتضر حريصا على وصية المال فمن باب اولى أن يحرص على وصيه دين وميثاقه مع الله تعالى فيشهد عليها ويوثقها يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان زواعد منكم لقد تم بيان ما هو الميثاق الالهي وما هي المصالح العظمى المترتبه عليه فاعلموا ان الله تعالى سائلوكم عن هذا الميثاق يوم القيامة بل سيسال جميع الرسل عنه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم حتى يسأل آخرهم وفاه وهو عيسى بن مريم عليه السلام الذي سوف ينزل قبل قيام الساعة ويخذ بهذا الميثاق الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل به لقد أيده الله تعالى بمعجزات كثيرة ليلتزم بنو اسرائيل بهذا الميثاق إذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك من هذه المعجزات المائدة السماوية وهي منحة الهية بطلب من الحواريين احتفاء بالميثاق الذي عقدوه مع عيسى عليه السلام لايمانهم به وبما جاء به وردت في اخر السورة اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولكن المنحه الالهيه من الأطعمة والانكحه الدائمه والمتنوعه لامه النبي صلى الله عليه وسلم الورده في اول السوره احتفاء بعقده والميثاق مع الله تعالى ودون طلب منهم اعظم واكرم فسيسال الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام عن هذا الميثاق ا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك وسيتبرأ البراءه التامة ممن عبد فنقض بذلك الميثاق الالهي ويعلن عيسى عليه السلام قياده التامه لله تعالى وكمال عبوديته له والتزامه بالميثاق الالهي ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم حينئذ لا يفوز الا من تمسك بميثاقه ووفى بعهده وصدق وعده مع الله تعالى فحفظ على الأصول الثلاثة بالتزامه ببنود الميثاق قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هذا مقصد سوره المائده بيان مواد الميثاق الالهي المعقود بين الله تعالى وبين عباده والمصالح المترتبه عليه ووجوب الوفاء به سوره الانعام إن الأنعام. الانعام ان الميثاق الالهي قام على قواعد ثابته وأدلة قاطعة وحجج دامغه وبراهين ساطعه لإثبات صحه دعوات التوحيد وتفرد الله تعالى بالألوهية اول هذه الأدلة التي تشهد بتفرد الله تعالى بالالهيه تفرده سبحانه بخلق هذا الكون والعالم المشاهد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فهو الرب الأوحد فهو اولى بأن يفرد بالعباده وثانيها أنه هو الأوحد الذي اجتمعت له جميع الأسماء الحسنى واتصف بجميع صفات العلى على اكمل وجه فله كمال الحمد الحمد لله فعلى سبيل المثال لاسماء الحسنى اسم الله فهو الأوحد الذي تفرد باسم الله في السماوات وكذا في الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض فدل على ما وراءه من اسماء حسنا بالتضمن وأما صفته العلى فهو الأوحد المعبود بحق في السماء والمعبود بحق في الأرض وهو الأوحد الذي يعلم كل شيء ويخلق ما يشاء ويجعل اي يصير ما يشاء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ويقضي ما يشاء ويهلك ما يشاء ويمكن لمن يشاء ويرسل ما يشاء وينشئ وينزل وينظر ويرحم ويجمع ويملك على اكمل الوجوه وأتمها وهو السميع العليم فهو المتفرد بذلك وهو الحكيم الخبير فهو أولى بأن يفرد بالعباده ثالثها انه المتفرد بالملك التام لكل شيء وجمع كل لوازم الملك وا ان يمسسك الله بضر من فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فهو المستحق للافراد بالعباده رابعها شهاده اوثق الشهود على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مما يقتضي تصديق ما جاء به من رساله التوحيد وإفراد الله تعالى بالعباده فأعظمها شهاده الله تعالى قل أي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم ثم شهاده اهل الكتاب وشهاده الكفار لك بالصدق والامانه وشهاده قلوب الكفار على بلاغه القرآن وفصاحته بما لا يستطيعون دفعه ومنهم من يستمع إليك انهم وان تظاهروا بتكذيبك فانهم سيعترفون بصدق ما جئت به من التوحيد إذا ما وقفوا على النار ووقفوا على ربهم فعليك بالصبر فنحن نعلم جدة حزنك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وسيزيد تعنتهم بطلب المزيد من الايات ليشهدوا بصدق ما جئت به وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه فلا تستجب لمطالبهم فان عذابهم قريب وان مصيرهم مصير الامم السابقه المتعنتة اخذناهم بغتة من فائزهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا ولا ترهق نفسك بمراعاتهم وانما عليك بمراعاه اتباعك الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ولا يضرك تشكيكهم في صدقك وصحه ما جئت به قل اني على بينه من ربي خامسها انه هو وحده العليم باحوالكم وبيده وحده مفاتيح رحمتكم و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو فبعلمه ورحمته يسر لكم جميع وسائل الراحه والرفاهيه في الحياه ابتداء من خلودكم إلى النوم الى استيقاظكم لقضاء المعاش وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وهو وحده الذي يحفظكم وينجيكم ويكشف عنكم الضرر مما يقتضي أن يكون وحده المستحق للعبادة سادسها أنه المتفرد بكمال القهر والقوة والتصريف والتدبير وهو القاهر فوق عباده فهو الذي يتوفاكم بالليل ويبعثكم بالنهار ويتوفاكم وفات الموت وله كمال القدرة قل هو القادر على اي بعث عليكم عذابا من فوقكم مما يقتضي أن يفرد بكمال الذل والخضوع وكمال الحب فيفرد وحده بالعباده سابعها عند اشتداد المصائب لا يلجا الكفار إلا إلى الله وحده لينجيهم منها قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا مما يقتضي يقينهم بانه وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وهذا يقرر ضمني منهم أن الالهاتهم المزعومه لا تملك نفعا ولا ضرا عند اشتداد الخطوب قل ان ادعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فهذا ثمنها شهاده جميع العقول السليمة واصفياء العالم وخيارهم على وحدنية الله تعالى في الالوهيه وعلى راسهم ابوكم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم الذي صالح بها بين اظهورهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وأقام الحجة على قومه في ذلك وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه وكذا سائر الانبياء صفوه بني آدم رفعوا لواء دعوه التوحيد وشهدوا بوحدانية الله تعالى في العبادة اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى عايشيرها القرآن المعجز الذي نطق بوحدانية الله تعالى والمصدق لما جاء في الكتب السابقه المتطابق معها في وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مما يقتضي عباده الله وحده عشر هذا النظام الكوني المشاهد المتقن تمام الاتقان ابتداء من الذرة والبذره إن الله فالق الحب والنوى وانتهاء بالسماوات والأرض بديع السماوات والأرض يسير في ميزان واحد وان محكم بنفس القوانين الضابطه بلا خلل يعضد بعضها بعضا فالمدبر واحد مما يدل على وحدانيته فكيف يلجا إلى غيره ويعبد معه اله آخر أليست هذه بصائر وحجج باهره ولكنهم يتذرعون باوهام الاعتراضات ليعرضوا عنها فتارة يقول درست وأخذته ممن سبقك وتارة يتعللون بأنك سببت آلهتهم وتارة يسألون آية جديدة وتارة يفترون افتراءات عدة مزخرفة صادرة عن مكر مستمر من قبل شياطين الإنس والجن ومراداتهم فيعترضون عليكم اعتراضات متهافته في بعض مسائل التشريع كقولهم كيف تحرمون ما قتله الله تعالى كالميت وتبيحون ما قتلتم بأيديكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يوحون إلى اوليائهم ليجادلوكم وتره أخرى يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله فمن اخذ بهذه البصائر احيا الله قلبه وجعل له نورا يمشي به في الناس وشرح صدره فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَفَازَ بِوَلَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَهُمْ دار السلام يَنظُرُ بِهِمْ ومن أَعْرَضَ عَنْهَا وَاسْتَجَابَ لِشُبَهَ الْجِنِّ والإنس تَقَلَّبَ في الظلمات ليس بِخَارِجٍ منها وضاق صدره وَسَيَجِدُ عَاقِبَتَهُ معهم في الدنيا وَيَوْمَ الْحَشْرِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ الْحُجَّةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ يُعْرَفُ قَدْرُ الشَّيْءِ بِمَعْرِفَةِ ضِدِّهِ انظُرْ إِلَى سَفَاهَةِ شَرِيعَةِ الْآلِهَةِ الشِّرْكِيَّةِ حَيْثُ جَعَلُوا بَسَاتِينَ مَوْقُوفَةً لِلْآلِهَةِ وَبَسَاتِينَ أُخْرَى مَوْقُوفَةً لِلَّهِ تَعَالَى فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم انظر إلى شريعتهم في قتلهم لاولادهم وتحريمهم للانعام وحرث بلا علل ولا مصالح وأنعام حرموا ركوبها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام محرمة على النساء ومباحه للرجال قارن بين تلك الشريعه التافهه وعظم شريعه الوحي شريعه التوحيد التي اباح الله تعالى فيها الانتفاع بالجنات المعروشات وغير المعروشات وأباح جميع الانعام إلا شيء اليسير مما غلبت مفسدته على مصلحته قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا اهلل لغير الله به لما اقيمت عليهم هذه الحجج العظيمه ولم يجدوا جوابا احتجوا بالقدر على كفرهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فانظر الى عظم حججنا الباهره واستمر في التنزه في بساتين شريعه الله تعالى في جميع شؤون الحياه قلت تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم التي حرم فيها الشرك وأمر بالاحسان إلى الوالدين ونهى عن القتل والفواحش واكل مال اليتيم وأمر بإفاء الكيل وبالعدل والوفاء بالعهد والاستقامة هذا هو الصراط المستقيم فشريعه التوحيد كلها بركة وخير وحكمه ونفازه هذه الوصايا الوارده في شريعه التوحيد مصدقة للشريعه التي جاء بها موسى عليه السلام ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن واقره الله تعالى في القرآن الذي نزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كتاب انزلناه مبارك وهذه هي الحجة الثالثه عشر بعد إقامة هذه الحجج هل ينظرون إلا اهلاكهم أو الساعه فتبرأ منهم ومن فراقهم وخذ بجمال شريعه التوحيد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فله جزاء الا مثلها وهم لا يظلمون وسر على مله ابراهيم صلى الله عليه وسلم التي تاجها الاخلاص لله تعالى وليكن دابك عباده الله وحده الذي دلت عليه الحجج القاطعه ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله أبغي غي ربا وهو رب كل شيء هذا مقصد سوره الانعام ذكر الحجج الباهرة والادله القاطعة على الهيه الله تعالى وحده تنطلق بهذه الحجج الباهره وادع الناس إليها وأنذرهم من التخلف عن ركبها سوره الاعراف سوره الاعراف اذا اعتقد العبد العقيدة الصافية وتسلح بالحجج الباهره فلا أن وان يدعو الناس اليها وينذرهم بها لتنذر به وذكرى للمؤمنين من أجل ذلك ارسل الله الرسل لقد ارسل الله تعالى الرسل لمصالح عظيمه ومقاصد جليله اولها اقامه الحجه على العباد فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ومنها اتمام النعمه على بني ادم بهدايتهم وتاصيل معاده ابليس وأوليائه والارجاعكم إلى بلدكم الجنه بعد خروج ابيكم منها ومما مقاصد ارسال الرسل انقاذكم من اغواء الشياطين يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنه ومنها الرد على الشبهات وتوضيح المشكلات وانذار المشركين والكفار والمكذبين بألوان من العذاب يوم القيامة وتبشير المؤمنين ونود أن تلك الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون وإنقاذهم من العذاب الأليم اما اصحاب العراف وهم أهل الفترة ممن لم تصل اليهم الرساله والدعوة الصحيحة أو وصلتهم مشوهه فلهم حكم آخر ومما قصد إرسال الرسل ما اوجبه الله تعالى على نفسه من العناية بخلقه اذ لا يصح ليصانع أن يصنع صناعته ويتركها بلا عنايه ولا رعايه ولا خطه ولا قوانين ولا شريعه يسيرون عليها ويؤتمرون بها فمن خلق امر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلوه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ومنه الاصلاح في الأرض والاحسان فيها والقضاء على الفساد إن رحمه الله قريب من المحسنين كيف تعامل الناس مع دعوة الرسل من الناس ارض طيبه قبلت الرساله وسقي السماء فاثمرت من كل الثمرات ومنها أرض خبيثة النكده والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ومنهم من يتفاوت بين الصنفين ما هي المراحل التي يواجه فيها الكفار رسل الله والتي ستواجه النبي صلى الله عليه وسلم اولها زعموا أنه ربما ضل طريقه كما في قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام ثم الكفر به واتهامهم له بالسفاه وتكذيبه كقوم عاد مع هود عليه السلام ثم طلبوا الايات والمعجزات والتعنت والتحدي والتكذيب بالمعجزات كقوم ثمود مع صالح ثم اظهارهم الفحش والتفاحش وتجاهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة قوم لوط مع لوط عليه السلام ثم الإرجاف به وتهديده بالطرد والإخراج كما مع شعيب عليه السلام لقد كانت عقوبه هاتيك الامم المكذبه الإهلاك والاباده بينما لو امنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن مصدر الاذى الذي يلحق الرسل ليقتصر على الكفار بل كذلك مصدره الاتباع الذين يرثون الأرض اولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد اهلها الا ان شاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون كحال بني اسرائيل مع موسى عليه السلام اذا أصاب موسى عليه السلام الاذى من قبل فرعون كالمراحل المذكوره في مواجهه الاقوام الكفار لانبيائهم واصابه الاذى من قبل بني إسرائيل الذين ورثوا الأرض وارثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسن على بني إسرائيل ولكن الله تعالى لا يتخلى عن رسله والدعاه حينئذ بل يقربهم ويحبوهم ويخفف عنهم أثر هذا الاذى ويواسيهم ويحتفي بهم ويكلم بعضهم وكلمه ربه من الاذى الذي أصاب موسى عليه السلام من قبيل بني اسرائيل انهم في اول موقف لهم مع موسى عليه السلام بعد ان نجاهم الله تعالى واهلك الفراعنه طلبوا منه أن يجعل لهم اله ثم عبدوا العجل ثم سالوا رؤية الله جهرة فاخذتهم رجفه ولما امروا أن يدخلوا بيت المقدس خاضعين استهزوا واستخفوا بتلك الأوامر وتتحايل على شريعه الله تعالى كقصة اصحاب السبت ولهثوا خلف الشهوات المحرمه مزوفين التوبه ويقولون سيغفر لنا وغلب عليهم نقد المواثيق سواء ميثاق العمل بالتوراه الذي أخذ عليهم لما رفع عليهم الطور واذن تقن الجبل فوقهم كانه ظل وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوه والميثاق الفطري الذي فطرت عليه القلوب وأقرته الست بربكم قالوا بلى والميثاق الخاص بالعلماء بالصدع بالحق وبيانه وعدم الانسلاخ منه بتوظيفه في مجارات الاهواء المحرمه واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فنقضوا جميع هذه المواثيق بل والحدوا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلا فيا ايها الاتباع احذروا ايذاء الرسل ويا ايها الناس رجعوا انفسكم واعيدوا النظر والتفكير في تعاملكم مع الرسل قبل أن يأتي اجلكم اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ولكن ذلك لا يقتضي أن ترفع الرسل فوق مقامهم فالرسل حامل الرساله الالهيه هم بشر لسؤالها فهم لا يعلمون الغيب يَسْأَلُونَكَ عن سَاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا فَلَا تَرْفَعُوهُمْ فَوْقَ مَقَامِهِمْ وَتَجْعَلُوهُمْ شُرَكَاءَ مَعَ اللَّهِ فَإِنَّ أَصْلَ رِسَالَتِي الْإِلَاهِيَّةِ مُحَارَبَةُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَاحْذَرُوا الشِّرْكَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ تَلْبِيسًا وَمَدَاخِلَ عِدَّةَ لِبَثِّ الشِّرْكِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَهُمْ غَافِلُونَ لا سيما عن طريق الغلو في الانبياء والصالحين واستغلاله لحالات الضعف التي تعتري بني آدم وشدة احتياجه فتنبهوا لهذه المداخل اذ كيف يشرك بالله وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وتوالت نعمه عليكم بينما الشركاء المزعومون ما هم الا عباد أمثالكم لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون وهي لا تملك النصر لعابديها ولا لنفسها ولا تجلب النفع لها بل هي تمام العجز لهم أرجل يمشون بها أم لهم ايد يلطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها فعلى الرسل ان يواجهوا تلبيسات الشيطان على بني آدم بمجموعه من الوصايا في تبليغهم رساله التوحيد ليعينهم الله تعالى ويستقبل الناس رسالته بصدر رحب منها التخلق بالعفو والتدرج في الدعوه والامر بالمعروف بالوسيله المتعارف عليها والحلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين والاستعانه بالله تعالى على ذلك والاستعاذة بالله تعالى من نزغات الشيطان ومما يلقيه في قلوب الدعاه ليصرفهم عن دعوه الناس وعدم اليصرار على الخطأ، اذ لا تخلو تصرفات الدعاه من الخطا مع المدعوين وفي تقديرهم للأمور، ومتابعه الوحي وعدم التنازل وعدم المداهنه فيه بقصد كسب الناس والتسلح بالعلم وتعظيم الله تعالى والتأدب معه ومع كلامه وإذا قرا القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والموظبة على الذكر بالغدو والآصال، وعدم الغفلة ليسقل القلب ويكون عونا على الدعوه فإن الشيطان يتصيد هذه الغفلات التي تعتري بني ادم ليهجم عليه بتلبيسه واضلاله ولا تكن من الغافلين وفي الخاتمه اعلم بان الله تعالى غني عن استجابة الخلق لدعوة رسل فهو غني عن عباده فان استكبر البشر عن عباده الله تعالى وعن استجابته لرسل فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون هذا مقصد سوره الاعراف ارسال الرسل ومقاصد ارسالهم وكيفيه تعامل الناس معهم من الاعداء والاتباع وما كانتهم والوصايا لهم في تبليغ الرساله سوره الانفال المال وسيلة وليس غايه فالمال لله تعالى اجراه بينكم ليكون وسيلة لتحقيق المقصد من الخلق وهو تقوى الله تعالى وليتالف افراد الامه ويصلح ذات بينهم لتبنى امه متالفه قويه منهجها طاعة الله ورسوله قل الانفال لله والرسول فَتَق الله واصلحوا ذات بينكم فما لكم تنافسون على المال إن التنافس ينبغي أن يكون في وجل القلب من الله تعالى وزياده الإيمان والتوكل على الله تعالى واقامه الصلاه والانفاق في سبيل الله اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لا في تحصيل المال فتجعلونه مقصدا تتنافسون عليه وسببا في تفرقكم فيمسي حبه سببا في الركون إلى الدنيا وعائقا ومانعا عن الجهاد في سبيل الله تعالى بل ان افضل اموالكم ما حصل عن طريق الجهاد في سبيل الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي رواه احمد لانه حصل من جراء عمل جليل تتحقق به مصالح عظمى اعلاها نشر التوحيد وابطال الشرك وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وبه تحصل عبادات عظمى من إخلاص لله تعالى واستغاثة به وزحف ومرابطه وقتال في سبيل الله وبه يحصل التواصل الالهي مع العبد من تايد ومعية ومدد ونزول سكينة وطمانينه وتطهير وتثبيت ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام لذا حرصوا على الجهاد في سبيل الله وكونوا على حذر من المجادلة فيه أو التولي عنه لا سيما يوم الزحف يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أو عدم الاستجابه لنداء الله تعالى ونداء رسوله للجهاد ومعصيتهما فيه أو الانغال بالمال والولد عنه أو يكونا سببا للخيانة في أمر الجهاد أو الافتتان بهما عنه واعلموا ان ما موالكم واولادكم فتنه وفي المقابل ان افضل ما يبذل فيه المال ان يبذل في سبيل الله تعالى إذ به تتحقق مصالح عظمه على مستوى الفرد والامه منها ان ببذله في سبيل الله يحيي الله القلوب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ويطفي الفتن بين أفراد الامه ومنها ان بذله في سبيل الله تعالى وسيله للعناية الإلهية بالامه وحلول البركه فيها وتأييدها بالانتصارات والزياده في الرزق فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ومنها ان بذله في سبيل الله يلهم البصيرة ويكفر السيئات ويحفظها من مكر اعدائها ومن العقوبات الإلهية وحلول المصائب بها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين انظروا إلى الكفار كيف يبذلون اموالهم بسخاء ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فانتم اولى أن تبذلوه في سبيل الله فانفعلتم ذلك وتوكلتم على الله فإن الله سيبارك لكم فيه وسيقلب نفقات الكفار عليهم وبالا وحسره وستتحول نفقاتهم إلى مصائب عظيمه في حقهم وخسائر ماليه جسيمة وانهيارات اقتصادية وسيجعل نفقاتهم سببا في هزيمتهم فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَسَيَجْعَلُهَا غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَلا يَتَحَقَّقُ هذا إلا بِالتَّوَكُّلِ على الله تَعَالَى حَقَّ تَوَكُّلِهِ إِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى يَتَحَقَّقُ بِثَمَانِ مَرَاتِبَ أَوَّلُهَا تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَوَالَاتُهُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ثم التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلا لنركن إليه وإلى عظمته وقدرته والله على كل شيء قدير وعزته وحكمته وقوته وعقوبته وإحاطته بكل شيء إنه بكل شيء محيط ثالثها بذل الأسباب المقدور من الاستعداد للقتال والخروج له وتجنب أسباب الفشل والهزيمه كالتنازع والخروج بطرا ورياء كحال الكفار ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ثم تفويض الأسباب غير المقدورة الى الله تعالى فانه سيتولاها كتقليل هيبتهم في قلوب المؤمنين وتقليل عددهم في اعين المؤمنين وخيانه الكفار بعضهم بعضا وتخاذلهم في مناصره بعضهم والنكوص في ذلك وتسخير الملائكة وتسليطهم على الكفار ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم خامسها الاستجاره بالله تعالى وركون القلب إليه بعكس الكفار في استجارتهم بالشيطان يقال واني دار لكم ثم حسن الظن بالله تعالى والتصديق بوعده بنصر المؤمنين مقابل حسن الظن الكفار بشياطينهم لتكون نهايتهم شر نهايه كسائر الامم المكذبه كما وعد بذلك كدب الافرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم سابعها التسلم لله تعالى والرضا بقضائه قبل نزوله ومعرفة سننه في قضائه منها أن سبب زوال النعم وتغيير الاحوال إلى نقم وتغيير ما في النفوس وان بلغ اصحاب النعم مبلغهم في الدنيا واستبعد أهل الإيمان تغير أحوال اولئك ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم كما غير حال ال فرعون ومنها ان صدق من اعظم اسباب الانتصارات فكن صادقا مع الله تعالى ومع الناس ولا تنقض عهودهم فان نقض العهد من اسباب الهزيمه ولا تخنهم وان خانوك فا ان رايت منهم خيانه فام بذ اليهم على سواء وأن النصر لا ياتي بالكسل وترك اعداد العده للجهاد بل لابد من الاستعداد للقتال واعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ومنها أن التفرق من أكبر أسباب الهزيمه لا سيما التفرق عن القائد لذا لابد من السعي في التأليف بين قلوب المجاهدين وجمعهم حول قائدهم وان علو الهمه ورفعها في قلوب المجاهدين له دور كبير في الانتصار بل هي بمثابه 10 اضعاف قوة العدو عددا وعده يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون 200 والا يكون تحصيل الغنيمة وعرض الدنيا هو الغية الكبرى من الجهاد ولا بد من الاعتقاد بان قضاء الله تعالى الذي سيحل كله حكمه وفيه عزه لدين الله تعالى إن الله عزيز حكيم ثمنها الرضا بقضاء الله بعد حلوله بهذه المراتب الثمانيه يتحقق التوكل على الله تعالى فينصركم الله على اعدائكم ويمكنكم من رقابهم فتاسرونهم وتغنمون اموالهم فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا ان الجهاد بالمال من اعظم انواع الجهاد فلينفق في مصاريفه الصحيحة الحسنه منها التعبئه لنشر التوحيد في اقطار الارض واعداد العده للجهاد واعد لهم ما استطعتم من قوه ومرابط الخيل وفي تاليف القلوب ومواساة الاخوان وايوائهم ومناصرتهم والذين آووا ونصروا وفي صله الارحام واداء حقوقهم حينئذ يعوضكم الله عن كل نقص اضعافا مضاعفه لهم مغفره ورزق كريم ولكن يجب أن يكون الجهاد بالمال خالصا لوجه الله تعالى إن الله بكل شيء عليم هذا مقصد سوره الانفال ان دعوه التوحيد تتطلب الجهاد بالمال لا سيما إذا اقترن بالجهاد بالنفس سورة سورة التوبة. التوبة. كما أن نشر دعوة توحيد يتطلب الجهاد بالمال فهو كذلك يتطلب الجهاد بالنفس بيان ذلك أن بقاء هذه الامه صافية نقيه يتطلب منها البراءه من اعدائها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين لا سيما المندسين فيها هذا يعبئ ضدكم قلوب اهل الكفر ويقودهم الى التخطيط والتعبئه لقتالكم فلا تنتظروا مباغتتهم لكم بالقتال واعلنوا البراءه العامه من المشركين وامهلهم مده فإذا انتهت المهلة فاعلنوا القتال العام إلا من كان له عهد او من تاب واسلم او من استجاركم وان أحد من المشركين استجارك فاجره لقد شرع الله قتال الكفار لعده مقاصد واسباب اعظمها نشر دعوه التوحيد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم والافتراء على الله ولانهم اذا ظفروا بكم لا يراعون فيكم نسبا ولا عهدا واعلانهم الحرب على الله تعالى وصدهم عن سبيله ونقضهم العهود وطعنهم في دين الإسلام وإخراجهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبدئهم بالاعتداء عليكم وانتقاما للمؤمنين الذين ذاقوا منهم الويلات وليتميز صادق الإيمان من غيره ولتسلطهم على الديار المقدسه ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اما اذا اعترضوا عليكم كيف تقاتلون قريشا أهل المسجد الحرام وسدنته وهم اهلوكم ليحل محلهم أناس اجانب فالجواب اما قتالهم فلانه صدر منهم جميع ما سبق من الجرائم اذ كيف يعمر المسجد الحرام بالشرك والكفر وبمن اقترفت تلك الجرائم انما يجب أن يعمر المسجد الحرام بالإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاه وأقام الصلاة واتى الزكاه ولم يخشى الا الله اما كونهم سدنته فاين سقيه الحجيج من الإيمان بالله واليوم الآخر؟ واقام الصلاه والخشيه من الله تعالى والهجره إليه والجهاد في سبيله اجعلتم ثقيه الحاج وعماره المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله واما كونهم اهلينا فالمؤمنون هم اهل الله فلا يجوز الركون الى الكفار وتقديمهم على المؤمنين ولو كانوا اباءا أو إخوانا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء إن استحب الكفر على الإيمان فمن ركن الى غير الله تعالى وكله الله إليه سواء كان ابا أو اخا او ابنا او عشيره او مالا أو تجارة أو مسكنا بل حتى الإعجاب بكثرة عدد المؤمنين وليست احدث غزوة حنين عنكم ببعيده لما ركن بعض المؤمنين الى كثرتهم ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فاذا تبينت مقاصد القتال تبين حينئذ ان القتال لا يقتصر على قتال الكفار الاقارب بل يشمل جميع الكفار فالعله الجامعه هي نجاسه الشرك إنما المشركون نجس فيدخل فيه مشرك العرب ومشرك وغير العرب وكفار اهل الكتاب اما مشرك العرب وغير العرب فقد تم بيان سبب قتالهم وأما كفار اهل الكتاب فلانهم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ايمانا حقيقيا ولا يلتزمون بالشريعه ولا يدينون بدينهم حقا قَتِلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ولادعائهم بنبوة عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله وسعيهم الحثيث لإطفاء نور الدعوة ولفساد علمائهم الأحبار والرهبان ازدابوا على اكل اموال الناس والضعفاء بالباطل وأكل أموال الاوقاف ويصدهم عن سبيل الله إن كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إن جهادهم بالسيف أمر جليل والنصر فيه متحقق ولو باثنين إذا توفرت الضوابط بينما التخلف عنه جرم كبير إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم إلا من كان معذورا أو كان في شهر حرام صحيح لا شهر حرام مزور يحلونه عاما ويحرمونه عاما ولجلاله الجهاد يفتضح المنافقون عند دعوة اليه فتروهم يتخلفون عن الخروج له واذا خرجوا لا يخرجون معكم إلا مع قوتكم وضعف عدوكم ونفاسة الغنيمة وقله المشقه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه ويتعللون بالعلل الواهيه والاعتذارات القبيحه الساقطه ولكن اعلموا بأن عدم خروجهم معكم فيه خير كثير فانهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وهذا من علاماتهم وفضائحهم ومن فضائحهم عند دعوه الى الجهاد انهم يستاؤون إن اصابتكم حسنه ويفرحون بمصائبكم الجهاديه شماته وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولون وهم فرحون ويتخلفون عن الجهاد بالمال وان انفقوا لا ينفقون إلا وهم كارهون و منكم عند وقوع المصائب مع كثرة حلفهم انهم منكم ومن فضائحهم فيه كثرة تسخطهم عليكم اذا لم يحصلوا على شيء من صداقات الجهاد فان اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذاهم يسخطون وكثرة اذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الامور المتعلقة بالجهاد والاستهزاء به وباصحابه رضي الله عنهم ودابهم الامر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل ويعاهدون الله وينكثون ويلمزون المتصدقين للجهاد من الاغنياء والفقراء ويثبطون الناس عن الخروج إليه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 انما المتخلف المنافق من يستاذن قبل خروجكم ولا ياتي بعذر إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا باي يكونوا مع الخوالف أو يعتذر باي عذر أو يؤجل الاعتذار التافه إلى ما بعد رجوعكم أو يحلف لكم كذبا لألا تلوموه يحلفون لكم لترضوا عنهم وعلموا أن المنافقين داخلون في ثلاث فئات الاعراب ومن على اطراف المدن واهل المدن اما الاعراب فا فمنهم من إذا نافق كان أشد كفرا ونفاق الاعراب أشد كفرا ونفاق ومنهم من يتربص بكم الدوائر ومنهم المؤمنون الصادقون ومنهم من هو مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومنهم من خلط عملا صالحا واخر سيئا واعترف بذنبه ومنهم من خلط ولكنه لم يعترف بذنبه واخرون مردون لامر الله إما يعذبهم واما يتوب عليهم وكذا الاعراب ممن حول المدن اما اهل المدن فمنهم الصديقون السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا واعترف بذنبه ومنهم من لم يعترف بذنبه ومنهم المتمرد في النفاق كاصحاب مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصاد لمن حارب الله ورسوله فالجهاد يفضح جميع هذه الفئات وكما أن الجهاد يكشف عن أهل النفاق ويفضحهم فهو يكشف عن أهل الصدق في الإيمان ويترقى بالمؤمنين إلى فضائل عظمه ومنازل عليا أجلها أن يكون الله تعالى هو المشتري منهم انفسهم واموالهم إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم وهو المتكفل بالوفاء بوعده بالجنه ومنه احتماله على عبادات كبرى ومقامات تعبدية جليله من توبه وحمد لله وسياحه وركوع وسجود وأمر بمعروف ونهي عن منكر وفيه حفظ لدين الله تعالى وفيه البراءه من المشركين فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ومن فضائل الجهاد توبته الله على المجاهدين وحفظه لهم من الزيغ ومصاحبه الصديقين وبلوغ درجة المحسنين والثواب على اي نصب او تعب يصيبهم وفي الخروج الى الجهاد التفقه في الدين والفوز بمعيه الله واعلموا ان الله مع المتقين وزيادته في الإيمان بينما التخلف عنه بالإضافة إلى فوات فضائل الجهاد العظمى فيه زيغ القلوب والشعور بالاكتئاب وضيق الدنيا عليهم بما رحبت وزيادة في مرض القلب والرجس والانغماس في الفتن أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وعدم التوفيق عند الممات وصرف القلوب عما ينفعها صرف الله قلوبهم ختاما أيها المؤمنون احذروا العدو البعيد والقريب ولا تتهاونوا معه وتبرؤوا منه وجاهدوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وعلموا بانه ليس المقصد من البراءه من الكفار والمنافقين وجهادهم سفك الدماء وانما لتحقيق مصالح عظمى ونشر الرحمه الكبرى التي جاء بها سيد البشر وانفس بني آدم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فانت برئتم من الكفار والمنافقين وجاهدتموهم فقد فزتم بموالاه سيد البشر وانفس بني آدم بل فُزتم بالله تعالى فهو حسبكم ووكيلكم فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا مقصد سوره التوبه الجهاد في سبيل الله تعالى ومقاصده والفئات التي تجاهدها وفوائده وفضائله